Oh. في ل المرسلين لواه و الحشر ظل المرسلين نامنا ما الضيم المجود حكمة بها امر الله ومسكنه الحشاق أيا نازحا عني ومسكنه عجب من ملا كل النواحي ما هو أجيب من ملا كل <مؤلف> أجب من تولاه الهوى فيك في فؤادي أجب من وامضي في فؤادي ما يهوى نوى ويشاوه مردت فكان ذكر برآن ويا ذكرى لدلبي شفاء الله إذا عادمان قش قدائي وا ان لي قلبي حبك بأحب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أيا> بحبك بائح وطرفي يباع ذا الزمع تجري لما المرسلين بخير المرسلين خير المرسلين مولع، واشراق ما يحذر لسمعي ثناء برأيتي سيدي طابا عاد يفطمهم لهم مع ما حشر الظيل للمرسلين لواهو